يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرورا نقتبس منكم قيل ارجع وراءكم فلتمسنورا قيل ارجع وراءكم فلتمسنورا 129. وضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب